إنما <تصرف> السبيل على <السبيل> <والسبيل> الذين <أوزيم> <السبيل> <السبيل> يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم